بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يفسقون فرهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما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 مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ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 وقالوا أئذا ضللنا في الْأَرْضِ أئنا لفي خلق جديد بل هم بدقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم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 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أروا فخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها إنا من المجردين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 ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.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 يُرْسِلُ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَأَكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا وَيَقُولُونَ هذا هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إيمان ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم